اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَونَ قُلْ فَاتُبِعُوا عِشْرِي مِثْلِ غَيْمٍ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ تطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستطع ஜிபூலமு அண்ண مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُخْرِجْ لَهُ مِنْ لَدُنَّا مَا هُوَ أَفْضَلُ وَعِندَنَا لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِي فَمَنْ كَانَ عَنَابِينَ تَمِيمٍ أَوْ بِيوانٍ لَوْ شَهِدُ مِنْ ربه شاهد منه وَمِن قَبْلِ كِتَابِ مُوسَى إِمَّا أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِالنَّبِيِّ وَمَنْ يَكْفُرْ بِرَبِّهِ مِنَ الْأَخْذَابِ فَ قُفِ امْرَأَتَ مِن إِنَّ الْحَقُّ قَوْمِي رَبِّكَ وَلَكِنَّ اَكْتُورًا مَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كِذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَنقُولُونَ الْأَشَى يا رب على ربي الا لعنه الله يعلو